يُبَخّرُنَهُمْ يَوْمَ الْجَرِيمِ لَا يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بَنِيّ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْمِنُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ مَنْ لئن انها نظر نداه للشوام تدعو من اذبر وتلى وجمع فاوع ان ان الانسان خلق قرهدا اذا مسه الشر جذوعا وَإِذَا مَسَّهُمُ خَيْرٌ مَّنَّعُوهُ إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلسَّائِلِ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 أيمانهم فإنهم غيروا ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم رامون والذين هم شهادتهم قائمون والذين هم على صلاتهم حافظون اولئك في الجنات مقامون فانا النبي لك ترقب لك منتظرين عن اليمين وعلى الشمال أَيَطْمَعُ كُلُّ نَفْسٍ إِنَّ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا